لهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف تفأبعه شاب ساقب فاستفتهم أهُم أشد خلقاً أَمْ مَنْ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِنْ طِينِ الْعَذِبِ فَالعَجِبَةُ وَيَسْقَرُونَ وَإِذَا تُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا نعم وانتم داخلون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم أحزبهم، أخرج الذين ظلبو وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى أسرار الجحيم وقفوهم. اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كنتم قَوْمًا طَاغِينَ فَحَطَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا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 وشاركوا آلهتنا لشاعر مجلون بل جاء Oh <laughs> you بكأس من معي بينهم مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساق سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن تتمى الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير مزلا أم شجرة الزقون تخرج في أصل الجحيم طلعها كأن كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نازانا نوس فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم يَتَوَفَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَام ماذا تعبدون أعفكى الآلهة الله تريدون فما صنكم برب العالمين فنظر نظرة في لو عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلون الله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام من حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحت أني ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون شاء الله من الصابرين هناك إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاف علام وذلك نجزي المحتمين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى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 كتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهاروس وَإِنَّ إِلَيَّ سَلَمٌ الْمُغْسِلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَمْ أَتَدْعُونَ بَعْلَوْنَ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ you وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فارتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين في بقنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجاعة من يقتي. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق للملائكتين ناسا وهم شاهدون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 وصال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وإن وكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون